مَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَشَاعِرُونَ فِيهِمْ كُنتُمْ تَشَاعِرُونَ فِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ يَوْمَ وَسُوءُ كافرين الذين تتوفاهم الملائكه ظالمين انفخ فيهم فالقوا السلام ما كنا نعمل من شيء بل ان الله عالم بما تنتملون فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ مَخَالِدِينَ فِيهَا بَلِ اسْتَمْتَعُوا وَالْمُتَكَبِّرِينَ وَطِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْخَيْرَ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَأَنَّ نَعِيمَ دَارِ الْمُتَّقِينَ جَنَّاتِ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ